اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتعلنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إلاك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يهل من وعليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لك الحمد على ما قضيت لك الحمد على ما قضيت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا من جاء ولا من جاء ولا من تجاوينك إلا بليك اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ على آله وصحبه أجمعين اللهم إلا نسألك من الخير كله عاجله وآهله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم وما قضيت من قضاء فاجعل ناقبته لنا رشدا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اذكرو شد الاستعاذة من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لنا نسألك رضاك والجنة اللهم لنا نسألك رضاك والجنة ومن النار اللهم وما قسمت فيها للمليلة الكريمة من خير وآفية وسعة رذك فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصير اللهم وما قسمت فيها من عتق من النيران فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير اللهم فاجعل لنا منه أوثر الحظ وأجزل النصير وما كان فيها من شر وبلاء وفتلة فاسرفوا أننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إلا كافوا إن تحب العفو فاعفوا عنا اللهم إليك عفو من تحبنا فاعفو عنا اللهم إليك عفو من تحبنا عنا اللهم أنت أنصر من ابتغي اللهم أنت حق من عبدك اللهم انت حق من ذكر اللهم انت حق من ذكر اللهم من ذكر واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك الناشر لك والفرض الذي لان البلد كل شيء هالك لله وجهك كل شيء هالك لله وجهك تطاع الا بالرضى ولن تصا الا بعلمك تطاع فتشكر وتصا فتوفر القلوب لك مخضله والسرر لك عاليه الحلال ما حللا والحرام ما حررا والدين ما شرعت الخلق خلقك والعبد عبدك وان تروا رحي وان تروا صرحي وان تروا ف الرحيم وان تروا ف الرحيم وان تروا ف الرحيم نسالك الله ان تجعلنا من, من المتقين لله نسالك أن ان تجعلنا في هذه الليله من, من المتقين لله أسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من ارتضاعك من الله ووالدينا وعزواجنا وذرياتنا جعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأشدته بطاعتك فاستعد لما آخره وممن غفرت ذله وإجرامه اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ولعتق من نيرانك ولعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم أعب ليلى رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه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 اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجدنا من كل حزي الدنيا وعذاب الآخرة نسالك حسنا الختام اللهم الا نسالك حسنا الختام اللهم اننا نسالك حسنا والثبات على الاسلام اللهم إلا نسألك بي أن لك الحم لا إلها إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا درجلال الإكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم عزا ونصرا وتمكينا للإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين وذنب أعداءك أعداء الدين عبادك الوحدين وحمي حوزة الدين اللهم اوصلوا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم اذب عنهم بجذ الشيطان اللهم انصر علينا الشكيه اللهم اجعل الدائرة لهم والغلبه لهم اللهم اجعل النصر حليفهم اللهم اجعل النصر حليفهم اللهم قو ايمانهم اللهم قو يقينهم اللهم قو شجاعتهم اللهم قو عزائمهم اللهم انيدهم بتأييدك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم اكلاهم بحفظك التام اللهم اكلاهم بحفظك بعينك التي لا تنام اللهم أيدهم بملائكة من السماء اللهم أيدهم بجود من جلودك اللهم ممكنهم الرقاب أعدائهم ومنحهم افتاقهم وجعلهم يسورون أعداءهم سوء العذاب قتلا وأسرا وتشريدا يا قوي يا جبار اللهم المنصور دينك اللهم المنصور دينك وكتابك وسنه نبيك والمجاهدين في سبيلك اللهم نصر الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم ان إلا اليهود قد طغوا وظلموا اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك اللهم أخرجهم من فلسطين أهلة صاغرين اللهم خلص المسجد الأبصى من رجس وواعده بما ولا المسلمين الصادقين واعده بما ولا يكل اللهم ارزقنا فيه سلامه قبل الممات اللهم ارزقنا فيه سلامه اللهم ارزقنا فيه سلامه قبل الممات اللهم قاتل الكبرة من اهل الكتاب واليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويعادون المؤمنين اللهم خذ المخلا عزيز المقتدر اللهم خذ المخلا عزيز المقتدر اللهم احسن العدد واقتلهم بددا ولا تبق احد اللهم اخرج اليهود والنصارى من بلاد المسلمين اللهم اخرجهم بالامر الراشد اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق اللهم اجعل الدائرة والغلبة لأهل السنه الصادقين اللهم اجعل الدائره والغلبة لأهل السنه الصادقين اللهم دعن الدائرة والغنبة لأهل سلة الصادقين يا ذا الجنال والإكرام اللهم عليك برأس كفر أمريكا اللهم عليك برأس الكفر أمريكا اللهم إنهم قد طغوا وفغوا وأفسدوا وأنت الملك العلاق اللهم ج ببحربك الله م آمون ببحربكله النرف الريدك وشتج عليه اللهم نجعل أمرهم في سفال ورأيهم في خبال اللهم نجعل حياتهم كذال وصحتهم سقما وغلاهم فقرا وقوةهم بعفا وعزهم ذلا وأنهم خلفا واتحادهم تفرطا واجتماعهم تفرطا واختلافا يا جلجلال والاكرام اللهم وجه وما ملكوا غلمه للمسلمين اللهم انزل عليهم من الله الفتاكه والرياح العاتيه والزلازل المدمره بقوتك وجبروتك يا قوي لا بقوتك وجبروتك يا قوي جبار يا ذو الجلال والاکرام اللهم انصر من نصر الدين واخل من خذل عباده المؤمنين اللهم اجعلنا من اصهار دينك وشرك يا ذو الجلال والاکرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تردنا خائبين ولا علم بابكم طرودين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعائنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعائنا اللهم تقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم تقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك يسيئ ولا من عطائك يمسين اللهم ما تقطع رجاءنا فيك واقطع رجانا في من سواك اللهم لا تقطع رجاءنا فيك واقطع رجانا في من سواك اللهم اجبر كسره قلوبنا بفراقك النضار اللهم اجبر كسره قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجبر كسره قلوبنا اللهم تسللهم من باب تقبل اللهم مما وتقبل اللهم تسلم منا متقبلا بجودك وكرمك ونطفك وعطفك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين لا تردنا صاعدين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين تاءلهه الله انت سبحانه الا كنا من الله لا اله الا الله والله ولي الحمد لا اله الا الله يفعل ما اشاء ويحكم ما يريد اللهم لا أولا إلا أنت أنت الغني ونحن فقرا وأنت القضي ونحن البعفا أمزل علينا الغيس ولا تجعلنا من القامتين اللهم أغسنا اللهم أكسنا اللهم أغسنا غيس مغيسا هميئا مريئا صحا طبقا مجلنا نافيا غير الله تشتي البلاد وتعيث به العباد وتعيث به العباد وتجعله متان للحاضر من, من باد اللهم آمننا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوير وامنوا الموثر الله من جل لنا رحمتك ورضوانك وانزل علينا سكينهك وجنا من من تباوي بالملايكتك من منتقمون او شرف موصور منصوبون لكم منتقمون او شرف لكم فممن تقول لهم صرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار اللهم إلا نعوذ برضاك وصفاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحسي ثلاؤا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وصل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين